ديسي رد ديسي وقرالها <تكلم> الله الله لا يرضى عباده الكفر تعامل والله وانا ادعو الهه ام غلا وحياها حدي اول هراء الضحكلو يعني أخي وعارون همي قدرك إلهي إلا سوال بقدرايو همي وصاقترا وحي شرنا أو نسبين إله أو نسبين خالي شرنا وصاقترا لكن إلا ونسبايو إذا بدرواي أسوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحاسري هذا الكان كتوبا ألي, ألي في علماء الكلاميين بحوين أي إن بضن أفو العين إن بضن أفو العين و أكثر المركة الرمي قدرك إليه أن أسروا رمي عائلة إيمان و أركانه يكمل هذا أن بالله و ملايكة و كذبه محايا و في القدر خيره و شره و مره و حلوه أنت أبقى في الغدراء طب لكن فاك فاك تيسي يعني ادعو بحثنا والوريراء انت واحد عجيب وعلى كل شيء حول الزمان ك... وحيات حابد كذنبي حابد وقت وغير يعني اخواته كذنبي اما الى نبي زمن كيسي اول الزمان اصلاحي صلى الله عليه وسلم اول الزمان وحوالي نبي زمن كيسي <تصفيق> زمان في اخر الزمانه تبع الشهري وحاله اغادي نبي زمكي صلى الله عليه وسلم اول زمانه حي اصحاب زمكي لكن زمكهم يعتبر كاولافيره كاوا زمانكم يعتبر كا تاوا صحابه الوقت اودي زمان الصحابه فقال الارك وقوانا مكانا كميدا هاي مع بدر جواني ايو ابو الأسود الدولي ايو وحياء ذلك سمكي وحياء هايين وزمن كيسي اخرا فهالا ديذا معناه يعني ديذا يعني انا شي غلب الى قدر كيسي هاي او حدانا يوحي سوب من قدر اسكي هاي وهي الشوب يا انا غدر كاعش بها ما عاد يعني مؤثر مسير مسير ايه مخ المخرب لكن الهي قدرني حجك قد مخي ذنبي اسقله الهي قدرني اسقياء ما في خمره اسعو الهي قدرني اسقياء حساس وحل ديده كان وايه الهي قدري وحمل لايو ان الله لا يحب الفساد يا الهي مكرالها وسر ارايدي ان يدعا لكن مكرالها وحن اراديس اهن وهذا عمل الله قرر تبريه يقدريه قول يعني وركان او لحيان قوه ديدان اله قدري لها ارادته الذي ذا اله يعني وحل بارادته القلعه لكن اله فساد كما رالها مثل فساد كما رالها هذا النهر هو يرين ان شاء الله انا انا موسيو كيف انا انا انا قريو صوبانها الله وسلامه عليه وحسنه اخر الاعف حمالا رخيالك يريا او قدال اوليغان مركات اورتين غريسين بركاذي الوهدي كقدال مرسياء اخر الاحمال ريالك تزال اوديها دبي سيء يعني محكار او مقعيسي اوت ادريسي اما تمار وحيز هذا بوا وحلقت امانتي شويه يعني اهان او يعني ودني الناس ولا راي وحدي وايو. أحياني أحياني حدي يحر لأكيان ألوه الله يسوهر مرسيو أما قضاء الله يمرسيو وأكدبتوه إساء أحياني نبيه صلوات الله و السلام علي و علاء و سلام و حس أركي قيل أو رركيسي يعني ألوه يقع مهيسي أسهره كاما هذي جيل كاما يسا رخي لغا سوهر مريي لغا سوهر مريي وقو يعني يعني جيلي وقو دورتي وقو دفتارتي تبويله كامره ماحاسي دمركا أخر الأحمال رغيالكا جذال ودغا معنه ها ده حيثي وده حيثي جذال روي حريسه قرن دعمه حريزه والله صباحه اعماله ده معايا فين الاي دي قعمه يعني اورتي قعمه هي سي مقلقه و مقلقه طول حريوه معناها تو اوركل عزلي أولا حيري واتو رجل وعزلي ويبوها سيئوة الحيري عملها لغاديك وحالووضا مركيزات لغاية لغاية ما سوعة كريسو سوعة مقواهي سوء مركا نبيك وغاى راوي راركا انهار لغاية عمانكادي دعمكادي لغا سوار مري وغاى راوي عائلة دوشمان خورتا عادي لغا سوارو دعم هادا لغاوه المريك وغاى عزلي لغا هذينه لغا هينه موثقة واي موثقة طلح رواي معانا وحاله وضاء مركاد وحرار هيسين لغا هذي اكبر اكبر المرين انه يعني لحده دي دوش هذي لورك هذي سياله لورك هذي لحذي وراء وحكاس عليها علاونا حريست الله وضاء وقتدر هيسين صلى انه يعني جيل حديث تشاد حديثك جلال مريننا دحدكهيلا تاخيرك اقوحلرين يعني متوسط سريع شاتور رئيسين لحد وراي عالي ده بذى مركا رركاسي وفضها هدي كله حملي سرس هاي اليف ان ال اي دي دواب تقع موارديه هو ولا ولا صار تاي او برتيده وحلوه رت مغلقه ومغلقه مغلقه مغلقه طول حري وا والارض عينه هيزه والارجل الوهينه موثقه اليته الحري عينه هيزه تحرق والحري عينه مغولغ طول خير ذل عرى عمل الله غير او معناه طول عزليه لو ذا حملي لو عزليه <تصفيق> معايا لي صدقي مغتو سايو قد دي ساز له او <قدال أن> <تصفيق> او جبال ان لغدين امم او أهو تليخو صلوه أما جواه هذه عليه والسلام مغلقه الحر موثقه على يلي موثقة على يلي موثقه موثقه طول حده بعرف على يلي جرى لمبر اما ولا صغمرسيو او دبت الحذيذي او فركه ان لسار إن يعني لو تحرمين اما حرمين قيسه إن على انت و يعني مركه رحك الله رهايو تعبدا دوش هادين لغياله وقص حديقة لهر مريه وعدوا قعم هاداس دوا حديقة دال مريه نلو هاداس دوا وعاس نبيه وامري تأخير خلينا معايلي حشاس قيل ارقورت عساركي او ركادي على سوهور مريي وكا تأخير اسامري معناه وحشوق وضاء دعني حكا مقابل كيسكو اشاري والارجل موثقه مع اي تاخير كان ابو حيدران وحده واحد رزقي دمرن دابدن لو دريا لو يعني دكه ان لبرو وحقيقي في خير قول وجورو يا حديثكم جراء يو جواب توديني الناس في عن معاملات مخلوق غير ينافس في عن لوتين محريسيو ja nii lõudhajo marka ja nii daabada khaa khaadi daidi daimla li tuhaan, ida tevarteele ei khaadi karim daimla saro haram vahe sii bilash lootumane haram vahe ingiliski vaguyi vahya vahya vahya vahya insani يعني بحي سوبيا وغتي انتريستا يعني وحدا له يالي حدا له يالي طمتا جوجي بلوغين شفين عالو عائلة كانت اميركا ولو اسكو لاشكو وحو يعني وخيلها وادلاء وحيا لازلوالي ممنوعوا واي تلكاس وبلاشك عالو طمائنا يعني حراموا واي وحال ايه تفرتيت اهن لسارنا حرام وايح اخر الاعمال في ان الايدي مغلغة وايح بسبب يعني علعمال وايح والارجل هو انا موثقة وايته لحرين ومعلى العزلي وكل بيت على سيدنا محمد على آله وصحبه وفرعه رب بما دهنا تقرنا بمانصينا بفضل فيها لطفين امين ربي يسروا عن يا كريم امين صلوات الله وسلامه الله عليه خاتم النبى منديل الغمر منديل الغمري كاني فانتو لوتر ترى هايو و انت تركلوا وداي مدير الامور اللي عم ترتكا فانت تركه او فوت كيو كي فليب كيو يمكن لوتر تي بيوتكم وني خبيها ماشي انك ادريسي مكبيحيا كانه فانت تركاسي ما بيتش خبيتي الحمى الحمى تعني مهي بريايو انا شي داقه مهي ومجلسه هو مهي هاي اواه اخرجوا بحياء امرك امر ارشاد اواه ارشاد هو نورون على البرايا شو لما ع وجولهم ما منديل العمر منديل العمر يعني قاع ترتركه او مرايسي او فوقي يعني دفن كيسي يوسف وعهالها او س... ترتر هاي وعيالها لحنيه وحق عمر وترترته منديل العمر يم عمر لا يعني غمر مسري مثلا في ري محطاي غمر مو عاي اخرجوه به مندي الغمر تعترتر اولو ترتطي فوتكه دزينك سوقي وهاهاس ديسيو اولو ترهايو غمر راس يعني اولو توي غانتو دغاي من بويطكم غريحه كبحيه على ماشي انك ابريسين ما لها كبحيه اقول افنا <تصفيق> انه منديل كاسي او حياه حاجه في فيك الفوز والطرتي مبيتل مبيت مبيت مبيتل مبي مبي مبيتل رمري ما مبيت الخبيث شيطان خبيث تأحاي. أبيتكي ميشي سبريا يواي هوادييه وحس بريا شعلانها ماليها وحن حن أس برياها معاناها وحس دعييه أسكوقة يوصخها يوحياه ويحن أس بريا الكاز بيوتكي عندلو ترترتين كاز كميدي لهو أسكوقة الومرية واي وأسكوقة لوترترت وأس لو واي وحاس الشعلان كجالي هاي مالها سبرياي أمن لكي يأكد لها فينا <تصفيق> ميزيحيسين يأكد لها فينا عائل الإنسان ويأهوه بركس وأسكه الماما ويأهوه شهده أنك بريه أو الأخرس هاي وأسكه الماما ويأهوه ديمك الأسيح هاي وحيا على بضم الأخرس تاله سني دعياله الأمري وحيالك في سورة النبي هاي إليس خالي ريالك وا خبيث أنا أخبرك خبيث أصل لغة هاي وحيالك وحيالك أول نوع لغة هاي حمانتي سي خصيص نمضي سي الشيء سي أهذاب محسوس حمانتي يعني خصيص نمضي سي معقولاتي أفرق مالا احب الثاثه الاديره يلا الاديره يلا امري صوم بنى صلوات الله وسلامه عليه وعلى आशره الناس دتك او خساره بعضه صفحه قرقره ده حجه دي قد ما شى ثوابك حجيسك او خساره بعضه رجل النوائي من كاسو أو أخلق أو يعني إبر أح. يعني أخلق معنا أو سبسب أح أو إبر أح أما فقير أح أخلق أو أي أح يعني مهيس إبر أح أخلق يديه معه رجل كاسو أخلاق ويديه قام إيس في أماله يدولكي سيقرم إبراهيم ولم تساعد أي كالمين هؤنكاسي الأيام واختيال كان أي كالمين. على أمنيته وحيث أصلاح ومغيث أسروي اي كالمين أمني يديه سيقرم أيام توقيت الأسكار المهنين أسره وحي أسره و هل تيسي وقت يأشو وحاله راها وحاله رفت المال أما جاه أما درجه وحيا وحاسه وحايا و أدون كأي كورتميت وقت يعني أسنا إن شكو لك للا دامعيسي وحواي إبن هواي هجيسنا بانواي أمنيا كهساني أمنيا اخسر الناس ذكر واخاوه او فخرجه كباع من الدنيا الدنيا دي حق هذه بالغير الزاد انسى لها كبحي صحي اخر سوق وجارس لهاي وسهاس ندوك كبحي ويوم قيام عم فعل هاي وخاس احسن اخسر الناس ذكر الله وقال بغير حجة حج الآن إليها قيس الغلايا وإليها قيس الغلايا وقدم الغلايا أم الغلايا بغير حجة على الله إليه بغير حجة حج الغلايا كاسا تدفعوا خسارة البضن يعني وحلو قراروا مهاشتو حج مهاشتو برهان أسخبطو يوحيو السياء السوبية الدونتا حج أسخبطو وحيال الله وقراء ومحايا لهم رغيس ونفسك آه يسلمي يي شيخ بيث وخصيس جرس كيسا سخدومي إلهي عبادة وكسوجيستي عبادة أجره يدلعومي وكسوجيستي إلهي خلق كل جنة وله إنسان الله يعبدوني أخص يعني كاسي كاسا أو خساربا أخصروا ناسي صفقتا بل اذنك عضضتها وحاوو خساره بدن غرغوره لحجيدي وحاوو خساره بدن كان سو شقني كان سو شقني او خسر بدن غرغوره حجيدي خساره مع انا عده سفره ما شاني تتك وحاوو خساره بدن طواب تحجيسي معنا اخسر الناس يعني وحال ودا شد الناس قسرانا وحقه صار بدل صفه معناها ثوابا او ثواب لحقي في وحقه صار بدل في حلقي سا هذا قسران كمعني وحال ودا بقص العرب مالك يدجدجد جهسي او كار يراضه مالك سو كان خصاما على الهلاك قسران وقال نقصى ما خسران له راها بعد نبقى عليه الصلاة والسلام وحاسك الشبهي صواب مالكي اسك الشبهي نفعي قايد جامع وح لما ضودي ما انتفاع قالوا انتفاعه صواب كانه بعدها يعني صفخة أصلحي. صفخة وعليه راها لغة العرب وحالا قرقل هايو مركيه قرقل رضا لشكو الماد هاسف غاليها ها انت واحد هاسف هاسف صفها كاواحد أسرانا هاسف صفها وحوايا قعانتا قعانتا يعني مركيبشي لكذا هايو وحالا قضا هايو غلئيبس هايو يعني دعما كالشكو ليف هايو كان قعانتا سوريب يا اخوتي الان كانت قضاء كانت كأ... اسجلها وشكر فايو وغانتا وكعنته... كعنته... ان خلق في صفقه لها قرغو والمضايت مغاوي تصفر شو هذا هو وقعان تيسي وحبا كوركيس آنسار أغلاق معنه وحا الفقير اللووضا يعني بولولي مردس كنتي وبلولي معنى أول جيرتا دماشا وحاواي ننقعم كيس نوجيي فاكاس رجلون و أغلاق ايدي ننقعم كيس نوجي في آمالهي يدول كيسي يرجهي يعني آمال كيسي يعني رجيه سكنوجيه رجيه او امرئه يعني بضيها الدوحانه الاستعمالا شيء او هلديسي اي دارتهي الاستعمالا ولم تساعد اي كالمينين الايام او اي كالمينين على امنيته اذا دولي القيسي Ousiai zulei ina muradki si esgaru, maal as temenni hai, amas ja regu, amas ja jah, vahe vakti aske hurhimid. Ousiai jani dami isi ibrki ahai, fejihi bengi ahai, bene, أماني النفسي وعلى وضعه نفتأ وحي نفتأ الشيغي سألنا وحي إهان نفتأ وحا أكتب إهان ويقول الشيغة الأماني يعني وعدي تانا يلي تانا يلي طبع وإبر إواية او طبع على إواية او معان بدنا ناس لها ننكى هو داسي أصوصو بصهايه وغلبي سيأسك وحاضر سهايه ومعان سهايه دي الضوء وحياه الساحب اين غضام وليي مليواني مرت الدنيا هلكي لما فرقه, فرقه و يعني فريق يعني وحيت من نهايهان ثمانيان ما له لا عيان الا عير ما يعني قلبي وضي ضمعاي وبدي مجريان ان بظن بعدي شيء وان له بركانكي ساعة هذه لم فخر او كل ما يفخر الدنيا يفخر الآخرة تعدرات هذه وحيناها اخسر الناس صفهة ايه مرد ددك ددك او خسارة بطن صفهة قرقردي حقا يدي بعز قلائي تجارة السوب هاي تو خسارة بطن معانا صفهة الوجد نلمي وحواي فوابك عقيسك او خسارة بطن ولم تساعد الأيام على أمنيته فخرج جواب بحي من الدنيا الدنيا حقادي بالموت أسكوا بحي بغير زاد صحي الآن جئس الآن أدوك بحي جئس وآخر جهسية ما هاستو يوم الآيسون فقط يوم القيامة مالك تتعي تعايانه وعن فعايا ما هاستو وأخاني نتلومي هواء وهالجمي ألم أدونك يعني قرنكادي أو حماي يعني عرفتادي أو ريسي آس يعني قوة روبمي من نفتي السحلي هو واي أدونك ساعت وراعي هو واي خليبك بجمعيال كبركولي وعكينا سفره يعني أو عبير وضربو فحبين وقاضو تهريقادي عسلينين مير النور بس سفر ضويره كثير وزاد من قليل والظهر قاعد وسلين وكايدي ومن طوال كل هذا كلها الغفله لما في خفقان القلبيسي اي قبضه طيق اروط يعني او يعني قسودة. يعني او تخيش او هو حلو قدر ان قلبي لمرام كي سوي اسطوي جاردس اخقال من وابرق قدونك واه ودمه مغمور لسحان مغمور لزها دائم ملك الموت وصي امالك قلب حي على 18 ما اسجلها وما بخصوصي امل طويل منع اسجل ان طاع الاجل هاي هاي وآفتاه مزايا موصول مزايا. مزايا حينيك حينيك هدى محا فتكصر هدى محا فتكصر هدى محا فتكصر وآفتاه وآفتاه فاجئ الله وآفتاه قضها ياسو كذها لما ديسي آفو آفو يالك محاوا يا وهو يعني أجلانا إكار رماكي إنك له وحفكاه الله عبد الله الدونكي يعني غلبي أفلاسي هاييني إذو خبئا سكتغاء أجل كي يكهر إماها أو وحطي رمادي على كل حال حين غلبي قويم عنا الدونكي وتعالوضو الدونكي ترتي تأسي الدنيا وجيده ملك الموت كعجيال كيسنا ايغان وفلغايان حبنهي قلب بقيسي حبنهي وفلغايان ايغان اخرى وجيده حسن ماروك وقدم على الله إليهي أكتس واسكلا فاسي اسليهي أكتس التقاء غير حجة حجلاء حضن دارسي أو يعني أساسا للأستقاء <مؤس> غزال ومحاسر منك حالك في صحاصن او حالك سانع فاو كل انعام بهائم تعمى مولى اذا بدي هي فهو كل بل هو اضلو معايا اذا الدنيا ده معرف اقون ملو اومن قدره اوم اقعيسي شهوات كيدي وحكينا ايو اوليجيهات انت المقبطب كان ابن ادم كان وحاله اوم انسان كعباده اومن معرفه لسيه قدره لسيه وحاله على كل حال حديث كان وحاق الصغر الزام للحجة والفزازي ميو يو الدقنين كأول آد مصبوحي اللي على كل حال يو براجنا خجراء الدونك معان كيد الدور الشديسي يراح السردي يعني كل قودي محيكينا يان وحال سوحيكينا دول الأمل يكينا Amel ka sov sa lahevi Jaani Baab in tis se ei kukhine saa Hajiru Hajir Hada Hajiru aksar nase Dabda gaudi ليست معها من أخلاق المؤمنين ومن أخاها كما ممن سمى قيلة وماشا سوحالك هيري التمروغ في الدنيا الدنيا روغة لانقشو من أخلاقه لراعه أولوسكو تلدي جيو يعني من اخلاق الهالكين وهالك سمي أباع انت أن كل ذمك شريع الشاي وتنقيس يا رسول الله يا عيد او مناسبه اسكبي الله وسلم عليه وعلي اسرته ما خشيت على امتي انت امضي وعبس هذه وحق عبس كبر البطن ما طيب ايه كبر البطن ما شو شويلة دي يوه ومداومة النوم هرده أولا دائمه هو القسل وحسي أولا الراعه هو يقين فو الضعيف المضيسي انت هو عبسد اخشاك او ما خشيته فان عبس انت عبسده انت عبسد او عبسي بضن على امتي او عبسده على امتي او عبسده او وحاوه عبسه باضان يعني خشه معنه يصبحوا وايه خوفه تعظيم كجره وايه على كلها خفته وحيه يشعبه يكاهاته فادراته اليها خشد الهي وعس خاشه ورغي حلوم باضان وعسر انه ما يخشى الله الهي بحاك عبس الله, الله خشه ويهي ومع من عبادك العلماء وكعب صدان وكعب صدان انت امتي او عبس الوخاء وعبسي برماء كبر البطني كبر على وشع وين انتي يعني على الوينان او عبس الويني معايلي على الوينان تسكي اماها وحالو وضع حوني ده حونتي مظلومة مناظو ابدلوا مناضو هذه لما ذا سيقوم مناتي يعني نقولوا او بدا عنواني سيقوم مناتي لم تبذن ويعني ام دي سيقوم مناتي عسى اماها ماشي حلويننا كما خلاص من كلاينه